الله نادى باسمه فينا يا امة الحق فانصرنا ملبينا على طريق الهدى والنور جهتنا على طريق الوداع والنور وجهتنا نرجو رض الله. نرجو رضا الله في جد النبي نستعيذ من الوساوس وغنون وما خطر يا من يا من يا من أحقا بكل شيء إن عالمه جو يا من أحاط بكل شيء علمه وجوى القدر حفظ من الخنات من يغري بشر مستطر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 ربنا ما كان من خطل وما أسأنا لأنفسنا وأهلينا واكتب لنا في رياض الخلد منزلة واكتب لنا في رياض الخلد منزلة فضلا من الله لا كسبا حاشاك تخلف وعدا حاشاك تخلف وعدا ان تباغله يا واسع الفض يا واسع الفض يا واسع